غريب غريب غريب حسين مرسوم المكتوب ماشي بالمدينه نطاح حسين مرسوم المكتوب ماشي بالمدينه يودع ويله حسين بحنينه يودع ويله اليوم حبيبه حبيب وداع اليوم حبيبه سافر ابني تسليمه وحبل الدنيا روح عبد العزيمه توجه سافر ابني تسليمه وحبل الدنيا روح عبد العزيمه ترقم ذكرى حبلته في غدا يوما قضيبه لمحراب غدا يوما قضيبه ایبن مغریبن مغریبن ایبن مغریبن مغریبن وحیدن مغریبن اسم وحیدن مغریبن المحراب يحكي للخيانة وصل مسجد على الصلب مكانه بالمحراب يحكي للخيانة امانك وما بيه امانه امانك وما بيه امانه, أمانة قد تاخذ بلا دم بالصليب قد تاخذ بلا دم بالصليب يا مسلم هايلنذال وعليك تدور بيها شباهي للرجال ترتفنك يا مسلم هايلنذال عليك تدور بيها شباهي للرجال تريد تشوف بيها التعبد المال تريد تشوف بيها التعبد المال وان ناديت لا تلقى مجيبا وان ناديت لا تلقى مجيب من غريب من غريب من غريبة من غريب من غريبة تصم ميدان عن كل حق تراه لان المال يالوالي اغراه تصم ميدان عن كل حق تراه لان المال يالوالي غراه غريب ظل وحيد بهالمتاه قريب الظل الوحيد بهالمتاغ من اعلاها يرموك قريبا ومن اعلاها يرموك قريبا قريب المقربا كيف ما غريبا ما غريبا اسم وحيدا ما الردود الحسيني سيد محمد الموسوي والردود الحسيني صاحب السماو الخضر الكلمات لشاعر الحسيني علي البحراني الهندسة الصوتية السيد محمد الموسوي تم التسجيل في ستوديوهات لارسا من إبداعات علي حامد المنصوري للتصوير والمونتاج